بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالا عشر والشفع والوثر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تركي ففعل ربك بعاده إرم ذات العمد التي لم يخلق مثلها في البلاد